وما كان جواب قومه الا ان قولوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يطهرون فان جيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا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 فَأَوْفُ الْكَيلَ وَْمزانانَ وَلاَا تَبَخصا سَأَشييا أَهُم وَلَا, ولا تُفْصِدُوا فِي الْ الأرْضِ بعدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُم قيْرُ َّكُم إِ كُنتُمُ مُمِنين